112. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 113. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 114. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 120. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا 121. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عَلَيْهِ 122. وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 119. يعود بالرحمن منك إن كنت تقيا 110. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 111. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 124. قال كذلك قال ربك هو علي هين 125. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 126. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 127. فأجاءها المخاض إلى جذع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 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 119. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 110. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 111. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 129 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 120 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 112. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 113. فاختلف الأحزاب من بينهم كَفَرُوا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 114. أسمع بهم وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 116. يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 117. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 119. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 110. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 111. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا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 121. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 122. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 123. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 124. واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 125. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 112. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا 113. ورفعناه مكانا أليا 114. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من درية آدم ومن وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنَّا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا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 111. جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه وَعْدُهُ وعده مأتيا 112. لا لَغْوًا إِلَّا لغوا إلا سلاما 113. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.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 112. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا 113. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 114. ثم لنحن أعلم هم أولى بِهَا هم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 119. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 110. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 129. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 120. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 121. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا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 الرحمن لعهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول وياتينا خردا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا 117. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 118. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 119. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 111. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 112. أن دعوا للرحمن ولدا 113. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا 110. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 111. وتنذر به قوما لدا 112. وكم أهلكنا قبلهم من 129. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا